I'm still أعلم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصمدي وأصلم على خاتم أبيائه ونصري وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد ففي سياق حديثنا عن السماء في الحراء الكريم ذكرنا أن السماء بناء وعق تنتشر فيها المادة والطاقة بكثافات متعددة يخلق لنا منها ربنا تبارك وتعالى النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات والشخد والنوازق ويخلق دخان السماء أو ما يسمى بالمادة بين النجوم والمادة بين سماء بناء محكم النسيج من ضبط العلاقات كل ما فيه يشهد لخالق سماء بطلاقة القدرة وببديء الصمع وبحكاء الخلق ويما يترى لدى السماء ومن الأبرز ما نتعلق به بالسماء الشمس والشمس جاء ذكرها في كتاب الله في آيات كثيرة أكثر من 36 آية قرآنية صريحة ذكرت الشمس و اشير للشمس كثيرا بانها ضياء كما اشير للقمر بانه نور والتفريق بين الضياء والنور حقيقه علميه لم تصل الى علم الانسان الا منذ سنوات قليله فالضياء عباره عن موجات كهرومانسيه الأجسام المشتعلة، المتجهبة، المضيئة ذاتها في الشمس أو أي من النجوم. أما النور فهو انعكاس أشعة الشمس على الأجسام المظلمة كالقمر، ولذلك يفرق يفترض أن بين بينما والنور وهي ولحقيقة تختلف على كثير من العلماء المتخصصين في زماننا. فأي في علم الكون على الرغم من معرفتي بفكرة الضوء النور إلا أن هذا التفريق الدقيق يقع في خلقه كثير من علماء الزبانين ومن آيات الشمس في القرآن قسم جاء في صورة الشمس وكون القرآن الكريم يسمي صورة باسم الشمس تعظلنا بشأنها وتأكيدا على أهميتها لحياة على الأرض فالشمس هي مصدر الطاقة بمختلف أشكالها التي تحيا عليها كل مخلوقات الأرض وطنشت بها الأرض وهي مصدر الدفء ومصدر النور الذي تنتع به في وضح النهار. ولولا طاقة الشمس ما تبخرت المياه وما دارت دورة الماء حول الأرض ولولاها لأسن الماء وتعفن وفزن كما أشم في حلقات سادقة ولولا حرارة الشمس ما تحركت وتصريفها بامر الله سبحانه وتعالى. دل طاقة الشمس ما تمت عملية التمثيل الضوئي التي وهب الله تعالى بها النبات الأخضر القدرة على خزن طاقة الشمس على هيئة فوادر كيميائية أعط هذا النبات الأخضر القدرة على ترسيفها في تحليل ماء العرق إلى مكونات أساسية الأيضين والغسيل وتحويل ثاني أكسيد الكربون الذي ينفثه I'm the king. الى مركبات الاساسية الكاربوب والسجيل وبذلك تتكون المبينات الاساسية بسلسلة الطعام على الارض الكاربوهيدرات تضم فيها من السكريات المختلفة والمشريات المتعددة وسيلينوز باشكاله المختلفة فالشمس هي مصدر من مصادر الحياة الرئيسية على الارض سورة الشمس سورة الملكية اياتها 15 اية خمس عشر أين بعد البسملة وتستهل بهذه صورة بالقسم بالشمس فيأخذ ربنا تبارك والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والبيل إذا يرشاها إذا أخر صورة القسم الكثيرة وعجلها القسم بالشمس وأكد هنا مرة أخرى على أن ربنا تبارك وتعالى غني عن القسم الابابي ولكن اذا جاءت الآية القرانيه بصيغه الخصم كان هذا من قبيل تدبيهنا الى اهميه الامر الذي جاء به الخصم فما هي اهميه الشمس حتى يقسم بها ربنا تبارك وتعالى هذا الخصم العظيم ذكرنا الشمس جاءت في درجات في أكثر من خمسة وثلاثين منها ثلاثة مره باسم الشمس، ومنها مرتان باسم سراج، ومرة باسم سراج وعاج، الكريم يصف النجوم هو أنها مصابيح، ولقد ذاونت كما قلنا بأنها مصابيح، وهنا ونبا من ونبا الدقة على الميلاد الله. فالسراج عباره عن وعاء زينه له عود يشعل هذا العود فيعطي الضوء ويعطي الأمن وصف الشمس بانها سراج وصوها بأنها سيراج وحاج أمر معجز للغاية لأن الألم يؤكد لنا اليوم على أن الشمس يبرع عن كتلة من الغاز أغلبها غاز اليدروجين تتحد نوع ذرات اليدروجين في قلب الشمس لتكون نوع ذرات الهيليوم وتتحد نوع ذرات الهيليوم لتكون نوع ذرات أثقل من الهيليوم الليثيوم البريليوم البرون وهكذا في سلسلة يسميها العلماء سلسلة التفاعل النووي أو الاندماج النووي فالشوص سيراج حقيقة أنها مسمح وقوده أبغازة الدرجين ويؤدي شعال هذا الوقود بعقلية الاندماج النووي وتمتج نتيجة صف الشديد لهذا الغاز في قلبه يخده غزي الدولين يشتعل هذا الغاز فيعطي هذه المرجات الكهرباء المنفسية المكونة من الأشعة الجامعة الأشعة الصينية الأشعة فوق الريفسيجية الأشعة المرئية المرئي, الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخفى والأزرق وميني والريفسيجي ثم تعطي الأشعة فرح الحضراء وتعطي الأشعة الراديلية وشعب الراديو هذه الموجات لا تأتي إلا نتيجة لعملية المجنة فشمس مصباح ووصفها فرخوان كريم سراج ووصفها بأنها سراج الوهاج من الشهادات على دقة التعبيرات الأخوانية من الناحيه العالمية دقة وإحاطة وشمول يعجز عنه الألم في خمة القناة الحالية الآن كريم يؤكد على عمارة هذا الخلق التي تشهد خالد سبحانه وتعالى الشمس كلها من الغاز عمرها أكثر من عشرة آلاف مليون سنة تظل متكدة مشفاعدة مجتهدة لهذه من السنة عشرة آلاف سنة ويشير الخالق الكريم ايضا إلى أن بدايات الاندفاع هذا النظام الكوني العجيب تكاور الشمس فيقول رب إذا يجلبه الشمس كل رب ويعجب الإنسان أليست الشمس كرة؟ والحقيقة التي تؤكدها الدراسات العلميه المتأخرة أن الشمس تندفع منها أرسيع دلاب لملايين الكريم فهي ليست كرة ومن علامات انتفاء جزء التفاعل النووي في داخلها ان تنسحب هذه الازره وهذه الاشعه اللحيه اللي داخلها فتتغير فإشارة من إشارة الأخيرة إشارة إلى الأخيرة تظهر الشمس وهي حقيقة لم يدرك العلم إلا في العقود المتأخرة من قبل العشرين بعد أن أُصيب مركبة غير معهولة صورت الشمس وأثبت على أنها ليست كرة ولكن أُصيبت بها بالدفعة منها تقدر أطفالها بملايين الكيلومترات ودرجة حرارتها بمليون إلى 20 مليون درجة متوقع النجاريه فاقرب رب العظيم الى الشمس كره وكذا ايضا نجوم كبرت والنجوم بمعنى مصابيح ومشهود مرتبه ارضيه وفاتها احتضارها هي انتبارها من قفل هذه الجزء والجزء الشميلة فتن يبدأ في الحتضار ولا إلي يؤكد على هذه الحقيقة كما أن الفعال الكريم في لنا فيه ربنا أن من بدايات تهد من نظام الكون اجتماع الشمس والخمر فالعزب القائل وجميع الشمس والخمر وفإذا برخ البصر وخسط القمر وجميع الشمس والخمر هذه الحقائق العلمية التي تؤكد على أن الشمس سراج أنها سرات وهاج وتؤكد على أن الطاقة المندفعة على الشمس هي ضياء، وأن النور المنبعث الشمس نور والتمييز الدقيق بين ضوء والنور من ومضات على أجازة العلمية في كتاب الله في هذا الكتاب أن يكون صناعها بشائية بل هو كلام الله الخالق عدد يأذنه العلم على خاكم أمبيائه وصله وحظمه بعهده في نفس الوقت الوحيد على مدى الأربعة العشرة قرما الماضية وإلى الارفة الله تعالى الأربعة ومعرفة الشمس ليست فقط كتلة من الغاز ولكن لها تركيب داخلي مبهر للغايه وكما خلق الله تعالى الارض ارضنا من سبع ارضين فالشمس ايضا مكونه من سبعه طبقات نرى في النطاق نواة الشمس قلب الشمس كما أن للأرض نواة فالشمس أيضا لها نواة يبلغ قطر نواة الشمس 346 ألف كيلومتر وتقبر ثورماً نواياً هائلاً تحدث في عملية الدماجرين تنتحي نواة الاتروجية قلب الشمس ضريب حرارة تتراوح بين خمستاشر مليون درجة مئوية واكثر من ذلك قليلا حول هذا القلب الشمسي الذي يمثل عجلة كوكبة الشمس، مر ما يسمى بالمطاق الإشعاعي. المطاق الذي يحمل الحرارة ويحمل الإشعاع. والبناء النوارية للناتا ينطلق من قلب الشمس ومطاق الإشعاع لا يتدفي من دماج لنوى الظرار لأن الدماج يتم فقط في داخل قلب الشمس الذي تملو الضغوط فيه رقما مذلدا بالغاية لأؤدل عملية الدماج النواري نطاق الإشعاع يبلغ خطرة 325 ألف كيلوبيلتر ينبض في هذا النطاق أقل كثافة وحرارة من قلب الشمس. يقدر سارج نطاق اليرقات الحمي في الشمس، النطاق الشمس الفقاعي كما يسمونه، أو النطاقات اتصالات كوندكتف سطح الكوندكتف الأزون وي cover بحوالي 150 ألف كيلومتر. نرى بعد مذهلة للغاية ثم النطاق الرابع الى الخارج نطاق الضوء الشمسي او القرى الشمسية البضيئة ثم نفوتو سفير نطاق الضوء وهذا هو الجزء الوحيد من الشمس الذي ينطلق منه الضوء كل ما سبق نظم الاغراب الكاملون ويعجب الإنسان بأن الشمس التي تعطينا بإرادة الله وبتنبيع نور النهار العبيب الجميل الذي نتعبه وتنظر به كل صور الحياة بالحويمة هي جسم مظمونا بالكامل فيما على نطاق الضوء وطبقة رقيقة للغاية حول ما ذكرنا من الضوء نطاق الضوء الشمسي هو الجزء المرئي بالشمس ويبدو من بعد على هي الأرض المنوعة بالحويم الحصى الذي يزور قطر الوحيد منه في الحقيقه على مئات الكيلومترات ويتمدد هذا الحصى كل عشر دقائق نتيجه للغليان الشديد والطيارات المندفعه من داخل الشمس ويحضر سطح هذا النطاق بحوالي 500 كم ويقدر ضوء حرارته بسيره الاف درجه مئويه الخارج نطاق الاليان الشمسيه أو الكره للشمس تسمى كروما سفير. سفير يعني نطاق وهذا الغلاف سمكه حوالي 100 كم و متوسط حرارته من 10000 درجه ديالية. ثم نطاق الأشواك الشمسية، يسمى سولار سولار سبيكيتس، نطاق الأشواك الذي تندفع على السنة من النهب قصيرة تحيط الشمس حافة شبه كاملة، وهو نطاق ينبعث فيه غاز الأكسجين من حافة نطاق الأشواك الشمسية إذا تسع عشرة آلاف كيلومتر، وقد يوجد في هذا النطاق بعض الفراغات التي تتوقف أو توقف بشكل غاز الأكسجين فيه. النطاق السابع خارج وضاق هذا الشمس أو إيقن الشمس ثم الصورة كرونة وتمثل بضاق أكثر شفافية من الصورة السابقة كلها وتشكل من متفاين السابقين الغلاف الغازي للشمس. بهذه الصورة نرى أن الشمس كيان عظيم للغاية قدرة هائلة تتم فيها عملية اكتزام رحيل بعيد الغاية. تتولى الطاقة الهائلة في خلّي الشمس نتيجة لعملية الانفجار النووي، فاندفاع الأشعة من خلّي الشمس في تجاه صاحبه، ولكن نظراً للضغوط الهائلة على هذا الخلّ ترتد مرة أخرى إلى قلب الشمس، والتناظر الهائل بين قوة الدفع الخارج وقوة الضغط الداخل هو الذي يثبت هذه الكتلة العازية بتبقي جرماً بحدّاً. مصدراً لبطاقة على, على سطح الأرض وعلى سطح غيرها من كواكب المتموعة الشمسية واندهب الشمس السنة الكثيرة من اللهب ومن الجسادات الأولية تسمى الرياح الشمسية وهذه الرياح الشمسية التي منطلق من السنة اللهب المدافعة من الشمس لها. أثير كبير على سطح الأرض وعلى سطح غيرها من كواكب النظام الشمسي وتأثر على وسائل الاتصالات المختلفة. الشمس لذلك جسم عظيم البناء يقدر قطر الشمس بمليون ب1,410,000 كيلومتر أي ما يزيد على 10 أضعاف قطر الأرض. ويبلغ حجم شمس 142 ألف تريليون كيلومتر مكعب أي قدر حجم الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرضة وتقدر متوسط كثافة ماده الشمس بواحد واربعة من عشرة بطرام بسنتيمتر مكعب يعني اعلى كقليل من كثافة الماء وتقدر كتلتها كتلة الشمس بنحو الفي تريليون, تريليون تريليون تن اي تلتمية تلاتة بايتين الف مرة قدر كتلة الارض وتقدر جاذبيه الشمس بنحو كمين وعشرين داف قدر الجذبية على سطح الارض وبذلك المرة طلاقة القدره الالهيه في ضبط هذه الكتله الغازيه هذا الضبط المذهل لابقاء قائمه وغيرها في الامساك بالمجموعه الشمسيه و هذه المجموعة الشمسيه ما تحتاجه من طاقه ومن الغريب ان ندرك ان كتله الشمس تمثل أكثر قليلاً من 99% من قدرة النجوم الشمسية، وباقي أجرام النجوم الشمسية أطار الزهرة، العرب، الناري، المشتري، زحل، يورانوس، نبتون، بلوتو، وما بعد بلوتو، كل ذلك أرخل في 1% من 1% من قدرة النجوم الشمسية. الشمس هي مركز جاذبيه المجموعه الشمسية، هي رباط الذي يمسك فيها ربنا تبارك وتعالى هذه الأجرام يدور كل جد منها حول نحوله دورة كاملة هذا ديب ونهار ويجري في مداره المحدد حول الشمس وإثبات هذه المدارات من يشهد الخالق سبحانه وتعالى بأحكام الخلق الخالق الذي قال عسل القائل إن عدة الشهور إلا الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السمات للأرض والذي يحدد عدد شهور السماء أو طول السماء هو مدار الأرض حول الشمس ومدار أي كوكب الكوكب المعشنسية حول الشمس وتحديد هذه المدارات تنة بدقة فائقة حتى تصبح الأرض الصالحة لأرضها هذا الكلام عن الشمس يأكد لنا على أنها من خلق الله الذي يشهد بهذا الخالق العظيم بفلاخة القدرة وببريء الصمع وبإحكام الخلق تشهد من خالق العظيم بأن الخلق لا يمكن أن يكون قد تم بأي عادل منه لا يمكن أن يكون ذلك قد تم بعفوية أو بعشوائية أو بصفة الحالة للنادة في الشمس طار باسم حالة البلازمة وهي حالة يمعرفة على سطح الأرض توجد فيها العناصر فيها حالة متآينة، بدائية، ولذلك قدر الشمس كم هائل من الطاقة. الشمس بالطاقة ما يقدر بنحو 500 ألف مليون مليون مليون حصان في كل ثانية. وهذا أيضاً مما يقطع لأن هذه الشمس إلى يؤكد على لأن هذا الكون الذي نحيا فيه ليس كوناً أزميلياً عبدياً، ولكن كون له بداية. لا بد أن له في يوم الشمس تفكر من كتلتها في كل ثانية على هي الطاقة ما يساوي 14 مليون كلم من الند ولا بد من الأرض لكي تبقى في موضوعها من الشمس حتى لا تزيد عليها كمية حرارة الشمس أو تقل عنها فتتجمد الحياة على سطحها تفقد أيضا من كتلتها عن طريق فواد باطل قدرا مكافيا لما تفقده الشمس وهذا الفقدان من كل من الأرض والشمس يأكلانه على أن كون ليس أزاليا ولم يكن ابدا ولكنه كون له بدايه وكل ما له في من الايام نهايه الثاني على الشمس ياتي بضحاها والضحى الفتره البطالده من بدايه شروق الشمس الى وقت ظهيرها وهذا الوقت بالذات نتيجة من الأشعة كالنطاع المنطلق من الشمس يؤدي إلى تمدد متق الحناية المخالفة للأرض فتمدد هذه المتق فتجعل الحياة رحبة وسعيدة وهميئة وصالحة للنشاء وصالحة للتحرك بأمار الأرض وإقامة على الجداه فيها وذلك أقسم ربنا نواره على بضحى الشمس خلق الشمس وضحى فالضحى من أعظم فترات تجنب التغرد إليها التي تحيي ظلام الليل إلى وضح النهار. تمدد من خلال الحمايات المختلفة بفعل طاقة الشمس. تزود الأرض والحياة على سطحها بكل الطاقة التي تحتاجها. تعيد النباتات الخضراء على اكتساب عملات الضوئي تعيد الرياح على الحركة لانتقال مكان إلى مكان. تحب الماء تغلي. حركة الماء حيث الأرض هذه الدائرة تفتت الصخور وتقوي الدربة وتركز الخامات العملية كل ذلك يتم بالطاقة التي وأودعها ربنا تبارك وتعالى في الشمس ولذلك أقسم ربنا تبارك على الشمس وضحى ثم قالوا النهاري إذا جلاها والناس تعلم جميعا أن مصدر ضوء هذه الشمس، فكيف يجلب مهار الشمس؟ كان سائل الناس أن الشمس يبني بها ولكن ثبت لنا أن الغالبية الساحقة من الطاقات المدفعة من الشمس هي من جات لا ترى لا تراها عبدي السام، ولذلك حزمة الضوء المرئي حزمة صغيرة للغاية لنفرق بالشمس وتفرقها، فلا تكاد السماء الداكن السواد ولكن حينما تدخل في نطاق الجزء السفلي من الغلاف الغاز الأرض تتشتت هذه الاطياف على هباء الوبال وجزيئات الغاز وقطع قطرات الماء فتتحد وفتشتت نتيجة هذا الوجود الجديد الذي يديرنا بربه ورب أوديرنا بربنا نضرت على صفحة الأرض في وقت النهار. طبعا هذا هذه الأحقال كلها يعني. تعاظم مغشومسنا الشمس ما مصدر من مصادر الطاقه على الارض مصدر مصادر الحياه على الارض مصدر مصادر الدفء والحركه على الارض كل ذلك لم يكن معروفا لللسان في زمن الوحي ولا لغيره شروق الشمس على نصف الأرض المواجه مواجهة الشمس. في فترة الضحا يصاحبها مد الأرض من هذا الجسم من الأرض بكم من نقاط التي تحتاج للحياة وتؤدي أيضا إلى ظهور أمور مهارة جلائية إلى مشط كل كائن حي أن تتمتع بعمر نفاذ الضوء الذي يتحرر حول الأرض. آآ الإنسان آآ يتنفس. آآ هذا الهياء الجميل في الساعات الأولى من النهار، وبدت تكون طبقة الرزق قد اقتربت من الأرض في الليل، وبدأت يعني تتمدد مع وضح النهار مع تمدد طبقة الحماية المختلفة للأرض، يصبح هذا الجزء من الأرض صالحا أكثر للمنان، لأن الله تعالى جعل هذه الطبقات عدة نطاق المناخ طبق which هذه. النقطه تماما بفعل طاقة الشمس وتدخل طاقة الشمس إلى سطح الارض فتنير الى الليل كل مصدر او كل كائن من كارية من كل يحتاج اليه لاستمراريه الحياه لذلك اقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالشمس آه وهو الغني عن القسم بضحى الشمس وأقسم ربنا تبارك وتعالى أخرى عديدة في هذه الصورة المباركة على أن الإنسان في خسران الدين إذا لم يعرف حقيقة رسالته في هذه الحياة عبده لله خلقه ربي المبارك تعالى بأيمنه وخدمته وعبادته خلقه لرسالة محددة عباده الله تعالى بعمله وتقوا الله تعالى في السبب والأصل والتقوى كما أربعة أربعة الإسلام هي العلم أو الله from the dream when we استعداده اليوم الرحيل لذلك أقسم ربنا الله تعالى في هذه الصورة المباركة بعدد من آياته في السماء فقال عزم القائل والشمس وضحاها والقمر إذا فلاها والنهار إذا جباها والليل إذا يرشاها إلى آخر الآيات المؤكدة على قيمة فهم الإنسان لحقيقة رسالته في هذه العيان عمد بالله تعالى يعبده بما أمر ويحسب قيانة ليجب السخطر في الارض حتى يا تعالى وهو راض عنكم هذه العقوبات الجنائية في الكتاب الذهبي من الاشارات الى اشياء هذا الكون، وبعض بعض سننه هي من نحتريه تحت ما يسمى بالاعجاز العلمي للخان الكريم و القران بما الله الخالق معجز في كل امر من اموره وفي كل جزئية من جزئياته فما من زاويه و زوايا ينظر منها انسان عاقل الى هذا الكتاب العزيز الا يرى جانبا من جوانب اعجازه جانبا يشهد لهذا الكتاب وإنه لا يمكن أن يكون صناعة بشارية بل هو كلام الله الخالق الذي يأزله بإله على خاطر أبيعه ورسله وحفظه بعهده في نفس الوحيد على مدى 14-15 يزيد، وتعهد بإخذه إلى خيام الساعة فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة السبعان والحمد, والحمد لله على الدمان وإلى لقاء القادم إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يخرج من هذا الإطار تبدأ أشعة الشمس في السقوط على سطح الخمر فترى مراحل خمر تبدأ من الهدال الهدال الجديد إلى التربيع الاول ثم تدخل في مراحل زيادة تدريجية لمساحه المنطقة البضاء حتى يصل إلى البدر الكامل في دليل 14 ثم تتناقص هذه المساحه بالتدريج حتى تعود إلى الترجع الثاني ثم تتناقص حتى تصل بالجداد الاخير ثم المحق هذه المراحل تسمى منازل الخمر أيضا، يعني نسحب النور المنبثق المنبثق لنا من صفحة الخمر.